وَنَبِّئْهُمْ أن الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر فَنَادَوْا صاحبهم فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحدة وَلَقَدْ يَسْتَوْنَى الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَفَنِيَ اسْتَوْنَى الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ عاصبا الا اله الا نوت ان الله والسلام عليهم من عندنا كذلك نَجْزِي مَن شَكَرَ كَذٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَنَا فَتَمَارَوْا بِإِنذَر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَنَا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا آعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَغَشَّاهَا عَنُونُهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر ولقد فَذَاقَهُ ضِقَّةَ النَّعِيمِ شَتَّتَ ذُوقَ عَذَابِي وَنُذُقُ أَذُقُ عَذَابِي وَنُذُقُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا رَأَوْنَا النُّذُرَ وَلَفَرِجَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ من أولئك أم لكم براءة في الزهر أبثاركم خي من أولئكم أم لكم براءة في الزهر أم يقولون نحن جميع منتصر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يصحابونَ فَّ لِعَوهِهِمْ ذُوك مَ السَّسَقَق يَوْم يصحبونَ فَّ للَوهِهِمْ ذوكتسَقَق إ كُ